Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabı ıpki met ayetü, hı. Sonra fısıltı, milladı ıpki, Allah İnani l-kum minhun azir ve basir ve anistaffir Rabb-kum thumtebu ilahi umtig kumtaan hasan ila ajlim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 كله في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على المائل يبل وكم أيكم أحسن عملاء؟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 İnnehu la ferhun fakhur, illa al-lâvin sabrû ve amil al-câlihât, âulâik lâm mawfîrûn ve âjûn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 أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَى لَعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم اولئك اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعماء والاصم والبصير والسميع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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ بِالنَّبِيِّ سُوءًا وَمَا نَرَى مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ علينا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذبين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 ''O ya قوم, لا أسألكم عليه مالاً, إن أجري إلا على الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا. إنهم ملاقوا ربهم, ولكني أراكم قوماً تجهلون.''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 ولا ينفعكم نصيئ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أَمْ يقولوا نفترى قل إن نفتريتُه فعليه إجرام وأنا بريء من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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا ولا مع الكافرين قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الماء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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم قَالَ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذِهِ ۚ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ أَتَنْهَانَا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وإن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 وَيَا قَوْمِ هَذِينَ نَاقَةُ أَلَّاهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 قالت يا Wei'le, Aled ve ben aguz ve bu Ali şeika. İnne bu da bir şeyiğib. "Dediler. "Ateşebi'ne min amir Allah. Rıhmetü Allah ve barakatu فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُطْءِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُنِيبَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْلِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا بِهِمْ بهم وضاق بهم ذرعا وقال, وقال هذا يوم عصيب وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا أُولَئِكَ بَنَاتُهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي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 ''İn موعدهم الصبح, أليس الصبح بقريب?'' ''Falma جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مَسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير وَإِنِّي أَخَافُ عليكم وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس ولا تبغوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بطيعه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ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 وَإِنَّ لَنَرَكَ فِي نَضَعِفَوْ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمَ أَرَهْطِي أَعْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُهُ وَرَأَكُمْ ظِهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لم فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بعدت ثمود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 انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم ما جاء امر ربك وما زادوهم غيرت تبيب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَأَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْخَافَ عذابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ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 ذَلِكَ ذكرالذاكرين وص بل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو لا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إلا قليلا من أن منهم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 إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وتمت كلمة رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَن ثَبَتَ بِهِ فؤادك